ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريذ يا ايها الذين امنوا اتقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم